فَهَل تَرى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وَ شَقَّتِ السَّمُ فَهِييَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَ أَرجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْش رَبِّكَ فَوقَهُم يَوْمَئِذٍ ثمَمانَ يَوْمَئِذٍ تُعرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنكُمْ خَافِيه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 إلا الْخَاطون فَلَا أُقَسِمُ بِم تُ بَصِرُون وَماَا ل تُبَصِرون إِهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرم وَماَاهُو بِقَوْل شاعِر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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن